بسم الله الرحمن الرحيم بين للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يقسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يطوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سبين وما أدراك ما سبين كتاب مرطون وإن يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذبون لا تكلى عليه آيات لا قال أساطير الأولين كلا بل راب على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحدودون ثم إنهم لصالوا جحيم ثم يقال هذا الذين تُجذِّبُ لَلَّا إِنَّ كتاب الْأَبْرَارِ لَمِيِّعِ الْيَوْمِ وَمَا أَدْرَا جَمَاعِ الْيُونِ كِتَابٌ مَرْقُودٌ يَحْبُّ الْمُقَرَّضُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي دَعِيمٍ عَلَى يسقون من رحيط مصدو من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس التنافسون من زادوا من تسليم عينا يشرب بها المطردون إن الذين أجرموا كانوا من الذين وَبِهِمْ يَتَرْمَزُونَ وَإِذَا قَالُوا إِذَا أَفْهِمُ الْقَلْبُ رَأَوْا طَالُهُمْ إِنَّ هَذَا لَغَدٌ إِنَّ عَلَيْهِمْ فاليوم الَّذِينَ آمَنُوا Altyazı M.K. Um...